بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بث من امره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون وَلَقَ السَّماواتِ وَالأَرضَ بِ حَقتَ عَ عَم يشْكُون خَلَق الإِ سَلََ مِن نُقُفَةٍ فَإذاَاهُ خَصمُ مُبين وَالأَنعَامَ خَلَقَهاَا لُم فيه دِفقُ وَمَ نافِعُ وَمِنْهَا تَأكُرون وَولكُم فيِيهَا جَمال حلَ تُرحونَ وَوحين تَسحون وَتحمِلُ وَثْقَالَكُمْ إ بَذِ لمم تَك بَِغهِ إَّ إلا بِشِّ الأأَمفُس إِ رَبَّكُمْ ل رَأُوفُ الرَّحيم وَالْخَيلَ وَالْ بِغاَالَ والالْحَميرَ للتَركبواهَا وَزينَ مَا لا تعْبُون. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ الصَّبِيرِ وَمِنَّا جَائِلٌ وَلَوْ شَاءَ لَغَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَبًَّا لِّلْمُقْتَصِدِينَ هُوَ الذي أنزل من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 وَتَسْتَخْرِجُوهُ مِنْهُ حِلْهَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْتُمْ تَمْتَدُّ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُهُولًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿1﴾ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿2﴾ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿3﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ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 ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم, وأتاهم العذاب حيث لا يشعرون ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَسُوءُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي فألقوا السلم ما كنا نعمل من سرء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون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 كَذَلِكَ فَلَ الذيَّينَ مِ قَلِهِم وَماَا ظَلَمَهُم الله وَلكِ كَُوا أَم فُسَوْْ يَظْلمُون فَأَصَابَهُم سَئاتُ مَا عَمِرُوا وَحاقَ بِهِم وَحاقَ بِهِم مَا كَالوا بِهِ يَْتَهْزئُون وَقَا الذيينَ أَشَْتَُ ش اللهَّهُ معَمَدْناَ مِنْون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 وَلَمَلَائِكَةٌ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وله الدين وعصبا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 لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم, فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بين فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا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 ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وَضَرَبَ الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِمْ فَالْقَوْ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 التي نقضت غزلها من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به ولا يبين لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون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 ولا تتخذوا ايمانكم دخرا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 مَنْ كَفَرَ بَِّهِ مِن بَعد إمالِهِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقلبهُ مطُمَئِّم بالِالْإمانِ وَك م شَرحَ بِالكُفرْرِ صَدرًا فَعَلَم فَعَلَهٍم غَضَب مِن اللهَّ وَلاهُم غذاب عظمذَكَ ب بأنهُ مستحبّ الحياةَ الدّنْياَا علىآخرَاتِ وَأََّ اللله غَ لا يَهْذِ القَوْمَ الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة الخاسرون ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا فضَرَبَ الله متَنَ قَرةً كَت آمِةَ مطمَ إتََأتِهاَا رِزْقُ رغَدم منِن كلُّ مَكالم فَكفت ب بأننعمِله فَكَفَت بِ بأننمِ اللهه فَذاقَه الله لباسَ الجُوع والالخَوْفِ بِماَا كانَوا يَصْنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُنْ مِنْ مَا رَزَقَتْهُ اللَّهُ حَنَانًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عالم فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى لا الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَذُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, وما ظلمناهم وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ